فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذر لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم باطا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 اللّهُ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِاسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تبارك الذينزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذر. الذي له ملك السماء والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره.